بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه ويل لكل همزه لمزه الذي جمع ما لوعدده الذي جمع ما لوعدده يحسب أن, له أخلده يَحْسَبُ أَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ومن اذراكنا الفقمه نا والله الموقده نا والله الموقده التي تطلع على الافئده التي تطلع على الافئده انها عليهم مصده ان في عمد ممدده يا مزن ممدده